يا عالم العربي أي عروبة في القلب حقد والكساء فسوق يا عالم العربي كل يدعي صدق الصديق وما هنا صديق يا رب مليت من, من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين اسرعوا في نجدتي قبل الحطام خلوا الأطفال فيني آمنين خلوا الأطفال فيني آمنين يا رب مليت من كثر الكلام والسلام لي دين الغاصبين أسرعوا في نجدتي قبل الحطام والأطفال فيني آمنين وينكم عن أرمى لا تشكي السقام والشباب اللي على أرضي صامدين وينكم عن من غدا وسط الظلام مع قلبين حسرة في المعاقل بين حسرة واني يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبي أسرعوا في نجدتي قبل الحطام خلوا الأطفال فيني آمني لا تظنوا ما حدث بردو سلام حيثكم بالبعد عني عايشين لا تظن كيدهم لحظينا أو ضمائرهم يصحيها الأنين أو ضمائرهم يصحيها الأنين يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين أسرعوا في نجدتي قبل الحطام فلو الأطفال فيهني آمنين ما يفيد اليوم تردد السلام فعلكم خلوا بين وابشروا بالنصر لشتج الزحام إن مولانا إله العالمين اتنموا لنا إله العالمين يا رب مليت من كثر الكلام والسلام لي دين الغاصبي أسرعوا في نجدتي قبل الحطام فلوا الأطفال فيني آمنين دم رايتكم على راس السنام بين رايات الأمم والأمتين راية التوحيد والعز المرام الجهاد المنتظر بين اليدين الجهاد المنتظر بين اليدين يا رب مليت من كثر الكلام والسلام لي يدين الغاصبين اسرعوا في نجدتي قبل الحطام فلوا الأطفال فيني آمنين يا إله الكون والبيت الحرام يا عزيز ويا كريم يا معين انصر الإسلام لا العسام بيننا مقايد الكفر العين ما قايد الكفر العين بيننا مع قايد الكفر العين يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين أسرعوا في نجدتي قبل الحطام خلوا الأطفال فيني آمنين فالوا الاطفال فيني امني